لغة العربية تفخر أبي، وهوها يجي في دمي. لغة القرآن وخير نبي، سكنها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي. سكنها حب كما أمي لغه لم تجادل رغم الازمان لها عبق تعلو رايات الخفاقه وتوي او جاه لها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختار لنا الاسلام دينا وجعل السعيد المنقف عند حدوده وتأدب بآدابه وصلاة والسلام على سيدنا محمد <تصفيق> الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسيلة المنينة وعلى اله وصحبه نجوم الهدى وشموس الألفان ورضي الله عنه انتبعا بإحسانه لله من الدين بعد قلب قال ونفهم لكم ان علم يراع يعني ان الاصل في ما يعرب بالحركات وما خالف عنه قال محمد وكل هات تصع بالضمه وتنصب بالفتحه وتخفض بالكسره وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثه اشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره وأقول الأصل في الأشياء الأربعة التي تعرم بالحركات أن ترفع عن الظلة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون أما الرافع بالضمه فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها فرفع جميعها بالضمة ومثالها يسافر محمد والأصدقاء والمؤمنات يسافر هذه المرفعة شادي محمد مفروح لأنه فعل والنصديقاء الواو هي حر وعطف نصديقاء معطوف أنا محمد المعطوف علمه وعمره والمؤمنات كذلك معطوفا هاي المؤمنات هي مش مؤنن سالم هاي معربة بالحركات يسافر معرباء محمد معرباء الأصدقاء معرباء المؤمنة معرباء يعني الفعل والاسم والجمع الأصدقاء والمؤمنة فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من نصب الجديم وعلى ما الضمه الظاهره الظاهرة ومحمد فعل مرفوع علمتكم ايه الضمه الظاهره وهو اسم مفرد والصديقه مرفوع لانه معطوف على المرفوع وعلمتكم ايه الضمه الظاهره وهو جمع تكسير وجمع تكسير والله ما هو مرفوع لانه ايضا معطوف على المرفوع وعلمتكم ايه الضمه الظاهره وهو جمع مؤنث سالم ثانيا وأما النصب بالفتحه فانها كلها جاءت على ما هو الاصل فيها ما عدا جمع المؤنث السالم فانه ينصب من كثره النجاب عن الفتحه ومثالها لن اخالف محمدا والاصدقاء والمؤمنات لن هذه حرب نفي ونصبين ها حرب ونفي ونصبين اخالف فمن المضارع منصوب صح محمد محمدا لن اخالف اخالف فعل مضارع محمدا هذه فيها ضرية مصطفى تقدرها محمد النصوب وعلى إيه؟ ما تنص به تتحى الله والأصدقاء والأصدقاء معطوف على محمد والأصدقاء عم نصوب هنا لأنه معطوف على محمد ومحمد عم نصوب والمؤمنات الروح المعد مم. المؤمنات مم. معطوف مم. هي مم. على الأصدقاء والمعطوف على النصوى النصوى وعلمة نصوى الكسرانية عن الفتحة لأنه جاءت وأنه سالة هذا هو شاهد الشهد وخالف وخالفة المضارع النصوى بلا وعلمة نصوى الفتحة الظاهرة محمد النخور به النصوى وعلمة نصوى الفتحة الظاهرة أيضا وهو اسم المفرد كما علمت والأصدقاء منصوب لأنه معطوف عن المنصوب. وعلامة نصبه ذات وهو جمع تكسير كما كمعالته. والمؤمنات منصوب لأنه معطوف عن المنصوب ايضا. وعلامة نصبه كسرة نيابه عن الفتحة لأنه جمع معنى السعيدة. ثالثا وأن الخفض بكسرة الا كلها قد جاءت على نه هو الاصل فيها ما عدا الفعل المضارع فانه لا يحفظ اصلا الفعل المضارع فإنه لا يرفع اصلا دائما وما عدا الاسم الذي لا ينصرف كذلك فانه يحفظ بالضمه هي عن الكسره ومثالها مررت بمحمدين والرجال والمؤمنات وأحمده ثمرت هذه فعل وفعل والباء حرف فظي في حرف ومحمدين محفوظ بالباء وعلامه فظيه كسره الظاهره وهو اسم مفرد منصهر كما علم والرجال هو <تصفيق> مفهوم لأنه معطوف على المخفوض وعلامه ما الكسره الكسرة الظاهرة وهو جمع تكسير منصالف كما عرفت أيضا والمؤمنات مفهوم لأنه معطوف على المخفوض أيضا وعلامه ما تخفضه الكسرة الظاهرة وهو جمع مؤمنة الشهر كما عرفت أيضا وأحمد الشهر دي هذا أحمد دائم معطوف على المقفوض مقفوض لأنه معطوف على المقفوض أيضا وعلى ما تخضيه الفتحة الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف أحمد على وزن على ان هو اسم من صرف العالميه ووزن الفعل رابعا وامل الجزم بالسكون فان تعلم ان الجزم مختص بالفعل المضارع فان كان صحيح الاخر فين جزمه بالسكون كان هو الاصل في الجسم ومثاله لم يسافر خالد هذه حرف نفين وجزمين وقلبين ويسافر فعل المضارع مزوم بلم وعلامه جزميه السكون وخالد فعل مرفوع وعلى ما تربيه الضبط الضحية هذا الفعل لن يسافر وإن كان الفعل مضارع ومعتل الآخر إذا كان فعل مضارع ومعتل ما هو شيء سيء كان جزمه بحذف الحل ومثاله لم يسعى بكره لم هل بي ويسعى المضارع مجزوم وحالته يوجد حذف <تصفيق> ايوه الله ايوه حذف لم يدعو كذلك فان المضارع مزلوم حالته يوجد حذف بالواو لم يقضي لم يقضي فيه يقضي المضارع من السوق وعالمة الجزمية حرب, حرب الألها ايه هي, هي والكسرة قبلها هذه، العدو لم يقضي فكل من نسعة ويدعو ويقضي فعل مضارع مجزوم بلم وعلمه توجد مئه حذف الاليف من يسعى والفتح قبلها دليل عليها وحذف الواو من يدعو والضم الضمه قبلها دليل عليها وحذف الياء من يقضي وكسر قبلها دليل عليها سيبون سلام على مصريين <تصفيق>